م ن ز ل ة التوكل بسم الله الرحمن الرحيم يتشرف أ ب و ه ا د ر ان يقدم لهم هذه ا ل ن ا د ة نتحدث بحول الله عز وجل اليوم عن منزله من منازل الايمان وهي منزله من منازل اياك نعبد واياك ل ت احرر ن س ت ع ا ا ب ربه د ف ي الصلاة اياك نعبد واياك نستعين وبهذه ا ل آ ي ه جمع كل الايمان وكل الاسلام ومن منازل ذلك منزله التوكل ومنزله التوكل على الله عز وجل هي من ارفع منازل الايمان واعزها مطلبا وذلك ان الانسان عموما مولع بالدنيا مولع بحطامها الفاني يثق لذلك بما في يده قليل ا ل ث ق ة بما في يد ربه ف أ م ا ثقته بما في يده ف ل أ ن ه محسوس هذا ا لكي يشوفه في الدر حسبه محسوس و أ م ا الذي في يد ربه فغيب لا يستطيع الاطلاع عليه فهو غيب غير محسوس ولذلك كان ا ل إ ن س ا ن هلوعا يحب الخير ويكره الشر لكن الخير عنده ما أ ف ا د ه في دنياه والشر عنده ما ضره في دنياه فهو إ ذ ا حيث يفقد ا ل إ ي م ا ن ل ل ه ي ق و ل بهذه الصفه ه ل و ع إ ن ا ل إ ن س ا ن ق ل ق ه ل و ع وهلعه بمعنى الذي ذكرنا ودواء الهلع التوكل, دواء الهلع التوكل والتوكل إ ي م ا ن بالله عز وجل قائم على التفويض تفويض كل شيء له وحده دون س و ا وذلك ب أ ن يعتقد ا ل إ ن س ا ن أ ن الله قد خلق كل شيء وهو سبحانه وتعالى بما انه خلق فقد ضمن رزق كل م ف ل و ك ما خلق الله عز وجل شيئا عبثا ولا خلق شيئا ثم أ ه م ل ه بل خلق الخلق وقام عليه ولذلك من اسمائه الحسنى الحي القيوم قام عليه ق اي م ع ل ه قام على حفظه ورزقه وتبذير أ م ر ه كله فهو قيوم جل وعلا والمؤمن مطالب باعتقاد ذلك ذهنا وتطورا وباعتقاده وجدانا يعني ا ل إ ن س ا ن ا ل مطلوب م منه باش يفهمه ب م ع ن ا ويعتقد به أي ا ل ل ي ج من به ب ا ل م ي ن ي ا ل ه وهو أ ن ا ل ل ه عز و ج ل خ ل ق ا ل خ ل ق و ق يجعل من ا م س ل ي ن يجعل ن المسلمين يجعل ا ل ه س ب ح ا ن ه و ت ع ا ل م س ل م ي من ح ي ث ي ع ن ي المسلمين ي ج ل من المسلمين ع ل من ا ل م س ل م ع ن ى و ع ل من المسلمين ي ا ل إ ح س ا س ل ي ن ي ج من ا ل ق ل ب ي ي ا ل ه وهو أ ن ه ي ش ع ر أ ن ا ل ل ه و ك ي ل ع ن ه في ك ل أ م ر ن ي ش ع ر بهذه ا ل م ن ي ج ع ن المسلمين ي ل ا ي خ ا ف د ي في ذلك أ ن يؤذى أ و أ ن يضام وقد شعر ب أ ن ا ل و ك ا ل ة كلها لله الواحد القهار وفي ذلك آ ي ا ت ع ج ي ب ة ش ا م ل ة ج ا م ع ة م ا ن ع ة منها قوله عز وجل خالق كل شيء في وصف ذاته سبحانه وتعالى وصف تاته خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل, وكيل فهو اذا خلق كل شيء ثم قام عليه بالوكاله أ ي أ ن ه سبحانه وتعالى ق ا ئ م ب ا ل أ ر ز ا ق ب ا ل ع ب ا د و ق ا ئ م بامور كل شيء يتعلق بما يحدث ل أ و ل ئ ك العباد أ ي حاجه قد يتقال إ ن س ا ن أ و وقعت أ و تقع فهي ب إ ذ ن الله عز وجل وبادعه و بعلمه فهي وكاله ش ا م ل فهو على كل شيء و ك ي ف إ ذ ا عندنا جزء يلنا عنه م ع ن ى ه خائن بذات الله أ ب د ا يعني بما و م ع ن ى ه قد يقوم بنفس ا ل إ ن س ا ن ماشي بما يمكن يكون عندنا يكون بنفسه ما يكونش عنده من هذه ا ل م ع ن ى يلتوكل ج ز ء ا ل معناه اللي هو خائن بذات الله هو ا ل ص ف ة اليه وسبحانه وتعالى و ك ي يعني ضامن ارزاق العباد انسير الكون فهو يرزق الدوام ويرزق ش من في الارض ومن في السماء ويدير كل شيء وهو على كل شيء وكيل هذه ح ق ي ق ة من حقائق ا ل ع ق ي د ة الاسلاميه اما المحن الاخر الذي هو يمكن يكون قائم بالنفس بين الندم و ي ن ك ن لا هو ن د ا ء إ ح س ا س بيننا ح وش نامن ب ه ج أ ي أ ن الله عز وجل على كل شيء وكيل لنا هذا السؤال ا ل م ث م نامن به واحنا س ل م ي ن ن م ن به حال الدرجات بين الايمان بهذه ا ل ح ق ي ق ة تكتر الدرجه وقد سنعرف هذا الشيء لما بنادم ك يقع في ب ن ت ش ا ل ت ج ر ب ة من لي ا ل إ ن س ا ن كي يصلي ا خ ر الله لوحد الدرجات ي ش ا م ح دين دياله وبعض ا ل أ م و ر دياله حقوق الله عز وجل من أ ج ل الناس لان كي توهموا أ ن ه القبيل خ ا ي ف يقصر عليه الرسل هذه درجه ضعيفه جدا من قصدنا ما قصدنا نبقى إن التوكل هذا اللي بل من التوكل بالنفس البشري فيمكن يكون فيمكن ما يكونش أ ص ل ا واورده اخرى و إ ل ا كريم فيمكن يكون ضعيف فيمكن يكون متوسط فيمكن يكون ق و ي أ وبين قوية و كل د ر ج ة و أ خ ت ه ا درجات ومراتب ش ت ا من ليس ا م ك ن يكون ت ا ب ت ع لدينه ى وما يعطيش ج ن ي ا ل د ي ن و خ ط ك يدلوا ب أ ن ه لا يمكن أ ض ط ر على الرزق ب ي ا ل ه الظاهر ما ك ي خ ر ش ويثبت على ذلك فذلك د ا ن على ح س م توكله فلذلك قلنا في الجزمان توكل لوقائن بذات الله هذا صفة من صفات الله دائم ابدا ما كي ت غ ي ر وتوكل لوقائن بالنفس ديال ب ن ا ب ر هذا فيتغير حسب درجه ا ل إ ي م ا ن ليل ا عيسى والكلام ديالنا على هذا المعنى الذي يتغير الله سبحانه وتعالى الذي أ ع ل م ن ا ب ا ل ق ر آ ن أ ن ه ضامن ا ل أ ر ز ا ق للعباد و أ ن ه سبحانه وتعالى الذي ينفع والذي يضر النافع الضار سبحانه وتعالى و ت ب ت ذلك أ ي ض ا ليس في ا ل ق ر آ ن وحسب بل في أ ح ا د ي ث ك ث ي ر ة ص ح ي ح ة السند ي إ ل ى النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وبها ربا و ل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه ا ل أ م ة ومن أ ش ه ر ه ا حديث ا ل ت و ك ل لو ت و ك ل ت م على الله ح ق ت و ك ل ه ل ا ر ز ق ك م ك م ا يرزق ا ل ط ي ر ت ت م ك و ا من ان ت م و ت ر و ك ن و ا من ان ت ت م ك ن ا ل ن ا س ي ت و ك ل و ا من ا ل ل ه ع ك ن و ا من ان ت و ك ل و ا ل ر ز ق ب ي ن ه من ان ت ت م ب ن ا من ك ل ا ل ل ي ن تتمكنوا من ان ت ت م ك من ان ت ت م ك ا من ا ل ت ت م ا من ان ك ن و ا من ان ت ت و ا من ك ن و ت م ش ي ت غ ا م ر وكيف قهار ا ب ي ع ا ل ز وجل ا وتروح لعشيه شبعانه تمشي ا ل ص ب ح ج ه ا ن ه تغدو الغدو والخروج ي ص ب ح في ماطنه يعني الفش ديالها خاويه ة الحنطولة د ي الحواصل ا ديالها خ ا و ي ة من الطعام وكترجع ممتلئ وتروح وبطانه تولي ق معمر و ه ذ ي ل ك ا ن ديالني بشخص عجيب جدا فيه من الفوائد ا ل ا ئ د ه ا ل ل و ل ى انه رزق طير هو للاعجاب الرزقي مش ي ل ح ر ق بندم مختلفه、يعني. كيف مختلفه、يعني. بندم كي يكون محددش غالي من احيان الوجه ا دياله يعني عارفه غدي ده مغضبه ص ه ل م ا ت د م ش ده بارك عارف العموم م ع ر ف ة ع ا م فيمكن ا ت غ ي ر في الامر ما يتغير ولكن انت عندك وحده ا م ع ي ش ا د ي ا ل أ ق ه انك حده مغضه او م ص د ر عارفه شي م ع ر ف ة ع ا م ماشي ل عارفه شي وعرض في ا ل غدك ي مشي غدك شلون في, في الموضع الفلاني اللي غدك ش ل ن مع فلان أ و في ا ل إ د ا ر ة ا ل ف ل ا ن ي ة أ و في الحانوت الفلاني أ و في أ ي مكان للنار و ع ر ف ط ب ي ع ة العمل اللي غدك شلون وعند ا تحضير معين كمان زياده العمل واحد العدد كبير ديال ا م ع ل و م ا ت كي انها ضاربه ع ز و ج ا ل إ ن س ا ن تتعلقه برزقه طيب كي كيف خ ر ما ت ك و ن شيء عارف ضبط في ا ل غد وما عارف شيء يحبانه ولا شحر غ د ي للرجل هون ا ل ن ه ر و لا يدري شيئا ت ج د و حماصا خ ا و ي ة ط ي ر تتصبح ا خ ا و ي ة خ ا و ي ة جميع ا ل م ع ا ن الحوصره د ي ل ه ا خاوله ي ا ل القردين ا و خ ا و ي وخاويه ا ل ب م ن هذه المعلومات اللي عندك نساء هو ماعندوش واحد منهم ي ا ل ا ل م غ ا م ر ة غريبه عند الطير يمكن تكون عند الانساب ولكن الطير تلك طبيعته و ا ل إ ن س ا ن عاده يقدر يخطط وينضم ن خدمته ا ل ن ي ف وهذا المعنى و ن ي ا ل وحرى المعلومات ه ان ذ الانسان ك واخاه م ل ر عندك المعلومات ل ر ولكن ا يعطيها بيها مجسيين مضطارب وما كذلك تونك تبقى وانت ايها العبد لو توكلت على الله حقك وليت يعطيك من ا ل ط م ا ن ي ن والضمان ا ل ل ي ا ع ط ى الطير وما اعطاه الشيخ ايها الانسان والذي يشبه الطير حقا هو ا ب ن ا لي ل يعني صباح ح ما عندهش اقواله مما س ي أ ك ل ويطعم ويرزق ف ت ي ج ي الرزق من ا ل ج ه ا ل ما ط ي ح ا ل و على ل ب ا ل من حيث لا يحتفل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتفل يجعله في مقام الطير ا ل م ه متقيا ب ذ ب ح الطير يرزقه من حيث لا يكتفي الطير ترزقه من حيث لا يكتفي طير رامشي وجد ع م ا كان الاسلام يوحى في ح ا ل المحبب يزرع أ و شحال م ح ش ر ه غ ي ج دان من الطعام من هذا النوع أ و ذلك ما عنده ا خ ب ا ر ل ذ ل ك ا ل ف ا ئ د ة ا ل ث ا ن ي ة أ ن الطير حينما يخرج لا يدري هل يرجع إ ل ى بيته أ م لا يرجع ك ي م ك ن ياكل دين او اي وحش او ا ق ت ا د ه قائض من بني ادم معرض لمخاطر شتى يريحوا الاصبع ك ي م ك ن يرجع, يرجع العش مرار او مرارا ن ي ر ج ع الحمام و ا ل ح م ر ا م ز ا ت ت ر ج ع او العش فالله عز وجل وكالته على الطير وكاله رزق ووكاله حفظ فالانسان التي يفوض الارزاق لله يكون محفوظ بحفظ الله ح ا ل واحد عنده واحد ل ي ق ي ن في نفسه وما عندهش قرار ديال ل ظ ن مش غير ل ي ق ي ن ي ل ل ظ ن الا وحاسب كي يخرج ل م ا ن هو بالنسبه لي مضمون ك ي ر ز ع اثناء ميتا إ ل ى قبره هذا غلط كبير عند ا ل إ ن س ا ن ب ن ل و س ر ا ئ ي ل م م ا قالوا غني بني اسرائيل هامان قارون حصلا قالوا كما أحسن الله إليك. نبشي لي و أ ح س ي ن كما أ ح س ن الله إ ل ي ك قالوا من نبش يدر ي لي إ ح س ا ن ك كما أ ح س ن الله إ ل ي ك يعني أ ن هذا الربح إ ن م ا هو من عند الله قال لهم إ ن م ا أ و ت ي ت ه على علم عندي هذه الصنعه ا ل ص ن ع ة ت ديالي و ا ل خ ب ر ة ديالي جمع المال و ا ل ت ج ا ر ا ت وكذا هذا ما عندهش و ل ا قليل شوكه ويقولنا في البدايه ل ي ع ن د ي ك و ر ه لا ق ل ي ل من التوكل عنده صفر ب ي ذ ا ل ت و ك ل فمعنى ذلك كان صفر المسلم عنده إ ن م ا اسوا ا ل أ ح و ا ل ي ك و ن ب ع ي ف فهو كريم كل واحد يجوز لا إ ل ه إ ل ا الله, الله وحمد رسول الله ولا عنديش البركه ب ه ا التوكل غير ذيك ا ل ب ر ك ة ل أ ن ه ا قليله لكتمس عثمان فهو مسلم لا يشتغل ذلك اما اللي متي ا ت ق ل شعطاه لان الله هو الرزاق لا يكونون كذبا كما كان قارون فالمسلم اذن مطالب ب ت م ي ة هذا المعنى بما ن ه كيكون كي قليل وكي م ك ن يكبر لا معنى التوكل إ ذ ن التوكل هو كتبقى ت ن م ن هذا المعنى بهذا ل ا ع ت ق ا د ب أ ن الله هو ضامن ارزق كتب هذا المعنى تكبره في نفسك فتسقيه ب ا ل آ ي ا ت وتسقيه ب ا ل أ ح ا د ي ث وتسقيه بالعظات ف ي ل م و كما تنمو الشجره في ا ل أ ر ض ف ك ي ع ط ي في, في مرض يد والثمار ي هي ما رزقكم كما يرزق الطير ش و فالانسان ر ق لي كي ي ج اذا يفوض إ ل ى الله كل شيء و ا ل ف ا ئ د ة ا ل ث ا ل ث ة من هذا المعنى العجيب أ ن الطير حينما تروح بطانا معمره فتروح باش ط ع م الفراخ دياله ك م هو、الملو. فهي تشارك بنيها في رزقها وتغامر من أ ج ل ذلك وكذلك ا ل إ ن س ا ن المؤمن ما في شيء ا ل أ ن ا ن ي ة في ق و ل ن سبح و س الله للطير أ خ ل ا ق ع ج ي في هذا الامر كما هو في الدجاج وفي الطيور جميعا أ ن الطير كي ي ك و ل و ي ك ل معه غيره وهو من معاني التوكل من الذل ما يبغيش ي ك ل معه غيره ما معناه في خ ف ي ك سلل فيه ن ه ل ع و ا ل ج ف ة هذا نقص التوكل ل أ ن ه ي يحب ب أ ن الخزين ة ب ي ر ض ي مع مرض في هذه ا ل ح و ي ة أ ع ط ي ربي الذي يعطيك ويزيدك ولذلك في الحديث اللهم أ ع ط ي منفقا خلفا و أ ع ط ي م ن ف ك ا خلفا من دعاء الملك ي ن ما من يوم يطلع ما من يوم يوم كي يزلج في الملعب كن يسلمك ي يندم اللهم أ ع ط ي منفقا خلفا لا يحف على ا ل ل ن ف ق والله يتلف اللي يمسك وما اعطاش يدعو عليه الترف في عينيه والترف يحفر له ا ل ا ما تلف المال في عينيه يعني المال بدات ما تلف تلف الفائده دياله دي في الدنيا وفي ا ل آ خ ر ه هو ن ي ت نفسه لا يستفيد من عيد ا ل ما ف ا ئ د ة المال في ا ل د ن ي ا المال الدنيا حجمه ت ش ر ف ا ئ د ة الدنيا زوجه اخرى ف ا ئ د ة الحياه ف ا ت ي ك الراحه تستعيق و ف ا ئ د ة ا ل ا خ ر ة ا ل ج ن ة نعم ل م ا ل الصالح للعبد الصالح اما ف ا ئ د ة ا ل ا خ ر ة فبينه ب ا ل ن س ب ة ل ل إ ن س ا ن الذي لا توكل له ب ا ل م ر ة أ ن ه ما عنده ف ا ئ د ة من دينه الاخره كيف ل م عندهش فائده ة د ي ا ل في الدنيا قلنا المال ا ل ف ا ئ د ة د ي اليه هي ا ل ر ا ح ة ما ع ن د ه ا ل ر ا ح ة حلوه خزائن ث ق ي ل ة من المال جرام ج ل الرحم ك ن يجب في, في, في بالله. ان يكون عذاب ب هناك افراد ل لا ا لا الدنيا د ولا في في آ خ وعياذ بالله شقاء ل ن ي اخرى وشقاء ا ل آ ولكن ذ ل م ف و يجب ان ل ل ي تيجي م ن ج ي ت ه ه ن ا ل ف و ا ئ د ف ا ئ د ة ا ل د ن ي اخرى تشتبينك ت ب و المشاركة ا ا ل إ س و ف ا ئ د ة ا ل ا خ ر ة وهي ا ل أ ج ر العجيب ل أ ن الله سبحانه وتعالى ي ع ي ا ل أ ج ر عن المال بيد الله في ا ل آ خ ر ة فيعطيه من جهه احذيه ومن ج ه ة انفاق المهد يذل باللي راه ما اجر عندك غير في الانفاق عندك ا ب ت جهه ما أ ج ر إ ن كنت منشقا لما ت ص ر ف المال في وجوه ر أ ي ل بيده في بنيك و أ ه ل ي ك والفقراء ومن يستحقه ربك يعطيك ا ل أ ج ر بيد ا انك الفقر و ا ل أ ج ر بيد انك ح ب ب ت لا ش ي ء ي ن الفقر تؤجر مرتين على الكسب وعلى ا ل إ ن ف ا ق وكل ذلك من فوائد التوكل ومطلوب من المؤمن ان يعتقد ب أ ن الله عز وجل لا ينفذ رزقه, لا ينفذ رزقه. لانه ي رب السماوات والارض وما بينه. لا إ ل ه إ ل ا هو فاتخذه و ك ي ل وهذا أ م ر و ن باتخاذ الرحمن وكيلا ل و ك ي ل بالمعنى اللي كنت تستمر ح ن ا في ا ل د ر ج ة ك ل و كيل في نبعك ي تينه بعليك في البيع وفي ي ن ب ع الشراء وفي ي بعليك ن المحكمه وفي ي ن الفرشه كتختار الوكيل اللي يكون وكيلك هو وعنده ا ل ح ج ة وعنده ا ل إ ن س ا ن وعنده الجاه باش يضمن لك الحقوق ديالي وما ي ق و ن ك ل ن ك ف إ ذ ا كان رب الكون هو وكيلته ش ي ء عزيز فاتخذه وكيلا لو كنت يتنوضع لك ملاك لخرقك باش يجيب لك رزقك ويحمي لك رزقك ويبارك لك رزقك ويحفظك بعد ذلك وقبل ذلك من كل الفروض وكال واي وكال عزيز وتوكل على الله و ك ف ا بالله وكيلا وكفى بالله وكيلا اذا كان الله وكيلك بارك عنك بارك عليك ما تزيد حد وكفى تاكد ويشيط ع ل ك الخير بيده الوكاله ديال ابن ابنك ناقصه ابن ابنك تشوفه في المحاكيل لاقدر الله يدله كله يلي محمد ما كيف ل ل ي يشفي كي, كي يزيد الثالث لان الوكاله البشريه ن ق ص ه ا ل و ك ا ل الربانيه كامله وكفى بالله وكيلا مثل هذا الرقم ا ل ح ص ن ب ي ل الجن و ا ل إ ن ف كان ل ا ن تهنئ ل أ ن رب الجن و ا ل إ ن ف هو وكيلك على اذن وهذا المعاني ا ل ر ب ا ن ي ة التي يجب على المؤمن ان يتفطن اليها ويحرص ع ل ي ه ويسعى الى تنميتها في وجدانه وفي ق ل ب ه ومن فوائد ذلك أ ي ض ا أ ن ا ل إ ن س ا ن يستريح كفاش ا ل إ ن س ا ن واحد ا ل ر ا ح ة عجيب لك الدير ل ع ن ي ودير ر ه د ك فما وصلك من الرزق تؤمن ب أ ن ه القدر الذي قدرنا لا يزيد ولا ينقص ما تشعرش ب ا ل أ س ى و ا ل أ س د ولا ت م د م ن عينيك إ ل ى ما متعنا به أ ز و ا ج ا منهم ظهره ا ل ح ي ا ة الدنيا ل ن ف ذ ه م فيه سبحان الله العظيم ا ل إ ن س ا ن اذا نقص توصيل ه د ا ر ديال و عيانات ي د و ز على س ي ا ر ت ي القفيله سياره ة ديال قديمات ي د و ز على س ي ا ر ة جديده ة القفيله ن حينما تتسبب بالاسباب الشرعيه ة اللي حليك شرع عندك. وتوكت شرعا على درتم اقصد ومجدك فدقول وجل واللي دارورة وما وما واحد الحمد ما جاء دار غاديت غاديت عندك عندك اللي ها الشي اللي الله إلا الخير ما فيه إلا الخير لله يجي فيه فيه نقص شخص سنعرف عز معرفه م ع ر ف ة ج ي د ة كانت عنده أ م و ا ل ط ا ئ ل ة طائلة من املاك السلاح و التجاره و كم ضرب الله الخمور و الفساد عمر طويل وهو في تلك ا ل ح ا حتى أ ن ف ق كل شيء ف خ و ة و ز ا ر كثيرا للبلاد الدنيا إ ل ا الحلف ما خلالش القهره إ ل ا الحلف ما انشلوش ف أ ف ق ر ه الله فقراء قالوا شيء بثلاثه اشهر سبحان الله المولى فقير صلح ا حاله انقطع عن كل فساد وانواعه واستقام أ م ر ه وتاب ت و ب ل نصوحه و ا ل ل ي تشوفه شوف فيه ولي من اولياء الله الصالحين ما تحب ان هذا ك ا ن صوره قبل ذلك ك ص و ر ة الشيطان وهو ا ل آ ن ولي من اولياء الرحمن ن س ب ه كذلك ولا ن ج ت ي على الله احدا شوف سبحان الله العظيم كيف يقول كان عندي وكان عندي ونقول الحمد ل ل ه أ ن الله تعالى شافات شافات بالفقر هذا الدواء يلو الفقر والمرض يلو الغناء ولذلك سبحانه من زيتنا و احسن من عشره ت ي ل و لحم زيتنا و واحسن من عشره ت ي ل و لحم تاكلها على ح ل ا و ة الايمان و ر ا ح ة الوجدان فذلك خير الدنيا وخير ا ل آ خ ر ة وليس لك من مالك الا ما أ ه ل ك ت عدد م الناس يملكون من المال الشيء الكثير والذي يشحالهم ويدخل بطنه منه, منه. ما يكفي بندم ما يكفي بندم شفع ولكن الجشع يعني اطمع لشيء اخياسي وملكه الامسي وسببه فله التوكل ان كان ح ي م ا يعتقد ا ل ع ق ي د ة التي ذكرت ان الله هو الرزاق ذو ا ل ق و ة المتين ويعمل على ا ك ت ش ا ب هذا المعنى في قلبه فانه يجد كل ما ذكرت من فوائد في التوكل وبعد ذلك ه ذ ا من الفوائد أ ي ض ا ينشط للعباده ي ج د ا واحد اقبال ا ل ع ب ا د ة عن شيء ا ليوم ص ل ا ة الظهر ونحن في رمضان وصليت الجامع ديال مبجدي دي. هذا الجامع ا ل ي اسمها مبجدي أ و ل رمضان قلت لنا ادن ومشيت م ص ل ي غير أ د ن هي ما تعصلش ما لقيتش المكان في ا ل ز ن ق ة في ا ل ز ن ق ا ن ما ديش موضه ماشي في الجامع في ا ل ز ن ق ا ن ما ديش موضه قلت نشيل كل يوم رمضان كان المهر الاول هذا النظام رمضان كنت جيلش في مطر الجامع اليوم صمد الدور كله الدم وانا ب ا ط ب عيد الجامعه اوصل الجامعه بحيث ن ص ح خاوي اشتهي قرب العيد ثم ت ج ر ع لا واحد ن ه م لا ل ح ا ن و ت ديال و ا ل آ ذ ا ن ليش يبيع ويشرب ويش العيد كلا ست وكل والله الذي لا إ ل ه إ ل ا هو ل م يبيع ذلك اليوم إ ل ا ن ا ق د ل ن ا لا يزيد شيء خرقه و ح د ه ولا كل واحد ي ا ل ب ي ب الذي ينزل لا يزيدوش وغدر بسبب خير د ي ن ل ه على ا ل س ل م ل ى ما انقص ميت و م يتق الله يجعل له م خ ر ج ا ويرزقه من حيث لا ي س ت ج فوق كل ل ن ص الجامع ا ل ن ص ديال ب ش ر ولا بالاحرام يمكن يكون كل ا ل كليه ل أ ن ه ا ل ن ص ي ا ل الجامع هو اللي كاين والنصف خاوي واللي على بره ما ك ي ن نقص اللي صلاه الجماع من قبل ما كاين ن ا ي ن اللي صلاه الجماع ابقى ا ل ن ص خلف ا ل إ ش ه ا س الدائم ب أ ن الرزق من عند الله ما ك ي آ م ن إ ل ا بالحجل يشدد له هذا واحد خطا كبير ولذلك قلت كل. كل واحد باش يعزه الله سبحانه وتعالى كل واحد ي ز و د له ولذلك قلت ا ل م ؤ م ن ي المتوكل فيفرح بالحجل الذي اعطاها ل ل ه يجد بها ل ذ ة و ر ا ح ة ق ل ي ل ة فيفرح بها ك ث ي ر ة فيفرح بها ج م ي ع ا ل أ ح و ا ل فرحان بدا ب ش ي ل ل ع ط ا ه الله、عزيز. و ك ي ن ع ح ب بانه ما عنده الخير الا تكفيه طهما ه ا ل ل ي اعطاه القليل يعرض اللي راه الخير ما عنده إ ل ا لبه القليل و ا ل ك ي ر ما ع ن د ه فيه الخير واللي أ ع ط ا ه ا ل ك ي ر راه ابتلاء أ ي ض ا يمكن يكون عنده فيه الخير يمكن اذا اكتبوا من ج ه ي الخير ونوافيه الخير ما عنده فيه الا الخير نعمل ماله الصالح ل ل ع ب د ي الصالح ولا نيتوا نقصه فيه راه اختبار امتحان ونبلوكم بالشر والخير فتنه فالخير كي امتحن الله به والمتوكل يجد أ م ن ا عنده ا ل أ م ا ن ج م ي ع ا ل ح ح و ا ل عنده ا ل أ م ا ن تقلي وعنده ا ل أ م ا ن تزكي م ا ع ن د ه فنسي لأنه اخذه من باب التوكل من اللي يشرق الباب ي ل في ر ض ي دي. باش يسترزق باب الله يقوم الباب التوكل جرق لي كينفعوا ج ا ل كثير ك ن ف ع و ا من خ ل ف جميع الاحوال ولذلك كان خير الرزق المتوكل فيه عظه هذا خير الرزق وهو رزق الطير لرزقكم ا كما يرزق الطير تغدو قماصا وتروح بطانا م ر ت ا ح ما عندها فيه الا الخير من هنا إ ل ي كان المؤمن حينما يدخل باب الرزق متوسلا ومتسببا ي ق و ل له ذلك سببا من أ س ب ا ب م ع ر ف ة الله وهذا المعنى ا ل ل ي ب غ ي د ان نحكم به وهو أ ه م ثمره في التوكل ك ي ي ك و ن سببا من اسباب المعرفه لله ستعرف الله سبحانه وتعالى بالتوكل لما تكون هذه ا ل ع ل ا ق ة التي بينك وبين الرب عز وجل هي ع ل ا ق ة التوكل أ ش ما انت ه ذ ا ك و ل ل ه م ي ح ب و ب ا ل ت و ا إذا ر و ا ص ل ي ق و ل و ه ذ انهم يمتج ع يحبون التواصل ويخاطبون قالت و ي خ ا ل ح ا ب م ن عرفة و ي خ ا ما عمرت ب و ن و ي ل م ا ط ب و ن ويخاطبون ويخاطبون ك ع و ي خ ط ب و ن و ي خ ط ب كتتعرف عليه و ن ز ي ا ن و م ن ل ي كتتتعرف خ ا ط ب و ن ز ي ا ن ك ت ا ط د م ن ه ولله مثل على قلت ولا مشحته في المسح ك ا ن العموم بربك يقول لا إ ل ه إ ل ا الله محمد رسول الله ولا يسعى الى التعرف على الله هذا ما ت ف ت ر د ش من الله عز وجل لا يسترد و ك ا ي ل م س ل م ا ل م ؤ م ن الذي يشهد لا اله إ ل ا الله وان م ح م د رسول الله و ي س ح ى إ ل ى التعرف إ ل ى الله تعرف إ ل ى الله في الرخاء ي ع ر ف ك في ا ل ش د ة ك ي ن تبادل ديال الحوار ولان ا ل م ع ا م ل ة فيما تتعامل سبحانك ه يعمك والتوكل من أ ه م أ ب و ا ب ا ل م ع ا م ل ة ا ل مع الله م ة التوكل من أ ه م ابواب ل أ جاءك انت ك ت ك ل هو ف ي ع ط ي ك وكيف ذره اذره ا ر ب ي ت ا ل ج ا ه ل سبحانه وتعالى كل م ر ة و إ ذ ا س أ ل ت عبادي عني ف إ ن ي قريب أ ج ي ب د ع و ة الداع إ ذ ا دعان فليستجيبوا لي وليوم نوبيا ا ل ع ل و م يسوع أ م يجيب المضطر إ ذ ا دعاه ويكشف السوء سبحانه فهو اذا عند ظن عبده به كما في الحديث القدسي انا عند ظن عبدي لي انا احسبني فك و انا احسبني اقبال ذلك على الله يقبل ع ل ي ك إ ان ترددت تردد الرب في الاقبال عليك كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه وان عزمت عزم الرب في الاقبال عليك ما ومشكل ما البي اللي ازعتها عند عبد اعطيتها تجاع عملت عنك ظن واللي ملتي فتجد في ذلك معرفه بالله أ و ص ا ف الله س ب ح ا ن ه و ت ع ا ل ك ا م ل ة و إ س م ا ء الحسنى ا ل ن و ر ا ن ي ة كتعرفها ما ت ج ر بالدين أ ن تحصدها وفانتها لا كتعرفها بعد ذلك بالمعامله ك ت ل م ت ا والدقه ا وتجد لذلك ط م ا ن ي ن ة ك ط م ا ن ي ن ة موسى سيدنا موسى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وعلى نبينا افضل ا ل ص ل ا ة والسلام من لجات الريشه لا خاف ولهم علي ذنبهم ف أ خ ا ف و ا أ ن يقتلوا ف ا ل م راى تهتز ك أ ن ه ا جانوا لا مدبرا وليعقل ف أ و ج ت في ه ف س ه خ ي ف ة موسى الذي شفع ا ل ح ب ا ر العصيبه الصحراء حولت الفاح و ح ي ا يحنج فأجت حيثة منها ولكن كل مره ربي ش ي ه بنو في ا ل ل و ن ى والثانيه والثالثه تحصل المقام المطلق وعيقن بما أ ع ط ا ه الله من آ ي ايات ت ق ي ن ك ن م لما ت تحولت الله وأكلت اليقين العطاء بلا فعبان الله كل بلاك الصحر قدع بإذن ف إ ذ ا هي تلقف ما ي ا ت ك م كل اشبه الدبير فرططو بعد ذلك فكر فرعون باش يتبع ف ي ا ب ن ا موسى ويقاتلوا هو والجيش في يلوم بني اسرائيل ويجمع فرعون ل ج ي و ش من م ج ي ش ه من ا ل ف ر ا ئ ن والمصريين ا ت ب ع ف ي ا ب ن ا موسى وكان س ي ب ن ا م س ا ع ط ا ربي ا ل أ م ر ب ا ش يخرج ب الليل سريا ن مع بني اسرائيل اصبح عليهم الوقت بنو اسرائيل وصلوا الواد ي ا ل النيل والنيل واد لهم ما يكونوا في ا ل ب حي ولد لك ان الله في ا ل ق ر آ ن بحر ويم ينوصلوا للواد ا ك ب ي ر وتلفتوا وما كاشوفوا فرعون راح بالجيش ديال الجيش طب قبل انهم دينوا حال بدهم ديال ل و ق ت باش يقطعوا هذيك المياه ذ ا ك الواد تحمس ل ل ا ش ما عندهم ولا ايش قالوا انا لمدركون ا ح ل ن ا ل ف ولكن الله محينا إنا ل م د ر و موسى كان عنده يقين بانه سيكون كلا ان معي ربي سيهدين هذه ق م ة اليقين التي اعطيها الفوك ما باقيش ي ح ا ج ة تقول ل ر ا ت ف د البحر ما ت ي ش ت ف د البدر باب ربي عمرو ما ي ف د ع ل ي ه ما دمت موسى وكيل واعطاه ربي الحل اللي كتعرفوه وهو أ ن ه أ م ر ه بضرب البحر بالعصا فانسانقا حل البحر كل خلق منه ك ا ل ت و د ي العظيم ا ل واحد يجيلك فيه وخرج له واحد طريقا ط ر ي ق يدفع ا فيها د موسى قلت أحيانا وقل ا للمهضب فرعون أرد أغرفهم يجمع المبيئة إلى و يجعلك على معرفه بالله ف ي د ن ا م س ى ولم تعرف على مولاي ع ر ف كلا ان معي ربي س ي د ي ن ع ر ف معرفه حينما ت ح ص ل هذا المعنى و ت ح ص ل قيمته وقل آل اللهم اهدني من حارسين اللهم اهدني واهدني من حارسين اللهم اهدني واهدني من حارسين اللهم اهدني من حارسين اللهم اهدني من حارسين اللهم اهدني من حارسين اللهم اهدني من حارسين よし